اساطير الاولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا